التسجيل الثامن والثمانون استمع إلى النص الآتي ثم اقرأه إن العدل من أعظم القيم التي أمرت الأمة الإسلامية بها وهو من أهم مقاصد الشرع والعدل أن يعطى كل ذي حق حقه وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تأمر بالعدل وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال الله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فالعدل أساس الملك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها